Bismillahirrahmanirrahim. Taah. Ma anzalna عليك al-Quran untuk Illa tazkira'li menyir. Tazilam mman khalq al-arba' wa al al-gula.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 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقُدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هارون أخي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي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 Izauhina ila ummik, ma yuha. Anqudfihi fi taboot, fqudfihi fi yam. Falulqhi yamu bi sahil, yaxuzhu adul li wa adul lah. Wa alqaytulaleik ma habta ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على من يكفله فرجعناك إلى أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن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 فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 Hal yang dijadikan kau bumi maha dahulu, dan dijadikan kau di dalamnya jalan Kita keluar dengannya, isteri dari tanaman yang subur, semua orang mengagumi mereka. Inilah yang ada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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَا كَانَ سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَيِّ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى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 Fatnaz'au Amr'ahun Bainahum Wa Asar'un Najwa Qalul Inh Adhani Lassahirani Yuridani En Yukhrijakum Min Ardikum Bisihrihima Woyazhaba Bitarikatikum Al-Muthla Woyazhaba Bitarikatikum al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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل Walauu saliban kum di juzuh nakhli, walataglamun ayuna, ashdu azabu Katakanlah: "Kami tidak akan menghukummu atas apa yang kami lakukan di antara orang-orang yang berbuat jahat, dan apa yang نا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى Inna hu man yakti rabbeho mugerima fa inna lahu jahennem la yamootu fiha wa la yahya wa yakti yatihi mu'minan qad amil al-salihat fa ulai ke lahu al-ulai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 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلو قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى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 وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا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 أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهْ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم ملنثفنه في اليم من اسف انما الههكم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 يوم إذ اللَّه تَفَعُشَ فَاعْتُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا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 وكذلك انزلناه قرانا عربيا وقررفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق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 وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال ابطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما يأتينكم من فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في ما ساكنهم ان في ذلك لايات لاولينها ولولا كلمه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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى